يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها, زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 والطبراني في المعجم الكبير عن أ ب ي أ م ا م ة الباهلي رضوان الله عليه قال جاء فتى شاب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا قال فزجره ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم وقالوا مه مه اسم فعل أ م ر يفيد الزجر فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ د ن ه يعني اقترب مني فدنا من النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فجلس قريبا منه فقال ماذا قلت انفا قال قلت يا رسول الله ائذن لي بالزنا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم اوترضاه لامك فقال لا والذي بعثك بالحق لا أ ر ض ا ه لها فقال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم اوترضاه لابنتك قال لا والذي بعثك بالحق لا ارضاه لها فقال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم أ و ترضاه ل أ خ ت ك فقال لا والذي بعثك بالحق فقال كذلك الناس لا يرضونه ل أ خ و ا ت ه م أ و ترضاه لعمتك فقال لا والذي بعثك بالحق فقال بعثك صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم أ و ترضاه لخالته فقال لا والذي بعثك بالحق لا أ ر ض ا ه لها فقال فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم ادن مني فدنا فوضع يده على صدره فقال صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم اللهم ح ص فرجه وغض طرفه و ه د قلبه قال فلم يكن ذلك الفتى يلتفت بعد ذلك لشيء اللهم صل اجل صلاه وسلم أ ع ظ م سلام على عبدك ونبيك وخليلك وصفيك وكليمك ونجيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و هكذا يكون التعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يقول إ ن ه ما من ا م ر أ ة إ ل ا وهي أ م رجل أ و ا ب ن ة رجل أ و أ خ ت رجل أ و ع م ة رجل أ و خ ا ل ة رجل وما من رجل يرضى أ ن تكون أ م ه أ و ابنته أ و أ خ ت ه أ و خالته أ و عمته في الموقف الذي يكون فيه عندما يكون على ا ل ف ا ح ش ة ف إ ذ ا ما هم ب ا ل ف ا ح ش ة فليتصور أ م ه في مكان من ي أ ت ي ا ل ف ا ح ش ة بها أ و فليتصور ابنته أ و أ خ ت ه أ و عمته أ و قالته ثم إ ن الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم بعد أ ن أ ق ا م عليه ا ل ح ج ة بلسانه اتى ب أ م ر لا يستطيع هو ان يتوصل إ ل ي ه فوضع يده على صدره ودعائه مسموع مستجاب ب أ ب ي هو أ م ي ونفسي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اهد قلبه و ح ص فرجه وغض عن المحرمات طرفه واستجاب الله له فلم يكن بعد ذلك هذا الفتى يلتفت إ ل ى شيء أ خ ر ج الترمذي و أ ح م د عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم من ي أ خ ذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أ و يعلمهن من يعمل بهن قال أ ب و ه ر ي ر ة قلت أ ن ا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم قال ف أ خ ذ يدي فعد خمسا قال صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أ غ ن ى الناس و أ ح س ن إ ل ى جارك تكن مؤمنا و أ ح ب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر من الضحك ف إ ن ك ف ر ه الضحك تميت القلب اللهم صل أ ج ل صلاه وسلم أ ع ظ م سلام على عبدك ونبيك وصفيك و ق ل ي ل ك ونجيك وكليمك وحبيبك م ح م د صلى الله عليه وسلم من ي أ خ ذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن ف إ ن عجب فليعلمهن من يعمل بهن قال أ ب و ه ر ي ر ة قلت أ ن ا رسول الله آ خ ذ ه ن على شرطك قال ف أ خ ذ يدي أ خ ذ ا حسيا فعد خمسا قال صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في وضع ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى من قواعد الشرع وفي هذا ا ل أ س ا س الذي يبنى عليه الدين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم من غير ف ل س ف ة ولا تطويل كلام بل يدل الخلق بمجامع البيان وجوامع الكلم على ما فيه نفعهم دنيا و آ خ ر ة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم اتق المحارم ت ك ن ع ب د الناس الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يدل على سبيل العباده الحقه فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله و اتق المحارم تكن اعبد الناس فاتى من جانب السلب لا من جانب الايجاد لم يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمها هنا بكثير عمل ولم يأتي يأتي هنا النبي بكثير ولم ولا بالدلاله على التعب و إ ن م ا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أ غ ن ى الناس ل أ ن ه ينبغي أ ن تقدر ث ر و ة المرء لا بما يملكه و إ ن م ا بما يستطيع أ ن يعيش مستغنيا عنه ف إ ن الذي تملكه فيملكك في ا ل تصرفه هو الذي لك مالك ولست له بمالك و أ م ا الذي تستطيع أ ن تعيش مستغنيا عنه فهو الذي تملكه في ا ل ح ق ي ق ة لذلك قيل ل أ ب ي سليمان الداراني رحمة الله عليه ان ل ل عليه ه إ اللحم قد غلا ثمنه وارتفع قدره في أ ع ي ن الناس وفي بطونهم على السواء قال أ ر خ ص و ه ب أ ن لا تطلبوه ل أ ن ك إ ذ ا ما عشت مستغنيا عن الشيء فقد م ل ت ه و أ م ا إ ذ ا عشت لا تستطيع أ ن تستغني عن الشيء و إ ن كنت مالكا له فقد ملكك ولم ت م ل ك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم واحسن إ ل ى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما يقول ولا تكثر من الضحك فان كثره الضحك تميت القلب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وضع الاساس للعباده الحقه يدلنا على ان الانسان ربما اتى بالجانب ا ل إ ي ج ا ب ي ولم يلتفت إ ل ى جانب الترك إ ل ى الجانب السلبي ثم لا يكون بعد عاذبا لله رب العالمين كما ينبغي وانما العباده الحقه ان يكف الانسان عما حرم الله جل وعلا وان ياتي الانسان ما امر الله رب العالمين ان يؤتى به عندئذ يكون عابدا لله رب العالمين على الوجه ويا لله ف م ن أ م و ر محرمه يتورط فيها الخلق تورطا والنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يدلنا ببيانه وما اتاه الله رب العالمين من الكتاب و ا ل ح ك م ة على تحريم الله رب العالمين لتلك ا ل أ م و ر ثم لا يلتفت إ ل ي ه ا الناس إ إلا ل ا لماما و إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ خ ر ج الطبراني في المعجم الكبير عن مكحول رحمه الله قال جاء ع ق ب ة بن عامر إ ل ى مسلمه ب د مخلد جاء إ ل ي ه وكان أ م ي ر ا على م ص ر فكان بينه وبين البواب كلام فسمع م س ل م ة صوته من داخل رضوان الله عليه وهما ع ق ب ة بن عامر و م س ل م ة بن مخلد من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و جاء ع ق ب ة بن عامر من م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و إ ل ى مصر على ظهر ناقته أ و جمله أ ر ا د أ ن يدخل على أ م ي ر ه ا فكان بينه وبين البواب كلام ل أ ن ه لا يعرفه فسمع م س ل م ة صوته ف أ ذ ن له فقال له ادخل تفضل فقال اني ما جئتك زائرا وانما جئتك لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم احذرت ان ا ت ت ب ت منه لانك سمعته منه معي فقال وما هو قال هل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يقول من علم من أ خ ي ه س ي ئ ة فسترها ستر الله عليه يوم ا ل ق ي ا م ة فقال اللهم بلى اوقد سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و من علم من أ خ ي ه س ي ئ ة فسترها ستره الله رب العالمين يوم ا ل ق ي ا م ة فقال سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقفل ع ق ب ة راجعا إ ل ى م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و و أ خ ر ج الطبراني في ا ل أ و س ط عن جابر بن عبد الله رضوان الله عليه صاحب رسول الله صلى الله عليه ه وعلى ل آ وسلم أ ن ه جاء إ ل ى م س ل م ة ا بن مخلد في مصر أ ي ض ا جاءه جابر بن عبد الله رضوان الله عليه فنادى عليه فسمع صوته ف أ ش ر ف عليه من علو فقال إ م ا أ ن أ ن ز ل إ ل ي ك و إ م ا أ ن ت ص ع د إ ل ي ه فقال لا تنزل ولا أ ص ع د و إ ن م ا جئتك لحديث عندك في ستر المؤمن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يقول من ستر ع و ر ة مسلم فكانما أ م أحيى موؤوده م سكر عورة س ل م فكأم أ ح ي ا موؤوده الله رب العالمين ستير يحب الستر والله رب العالمين يجزي من يستر على أ خ ي ه بهذا الفضل العظيم و ا ل أ ج ر الجزيل ويعاقب الذين يتتبعون عورات الناس بفضيحتهم في الدنيا وعلى رؤوس ا ل أ ش ه ا د ن س أ ل الله رب العالمين أ ن يسترنا دنيا و آ خ ر ة عن أ ب ي برزه ا ل أ س ل م ي رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يا معشر من آ م ن بلسانه ولم يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلبه لا ت غ ت ا ب ا ل م س ل م ي ن ولا تتبعوا عوراتهم ف إ ن من تتبع ع و ر ة أ خ ي ه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ينفي ا ل إ ي م ا ن عن الذين يغتابون المسلمين ويتتبعون عوراتهم عن الذين ليس لهم هم إ ل ا ظن السوء ب إ خ و ا ن ه م يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يا معشر من آ م ن بلسانه ولم يدخل ا ل إ ي م ا ن في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان فيه الله تتبع عورته و إ من تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و من ستر مسلما ستره الله في الدنيا ا ل و آ خ رب ة من مسلما ستر ستراه ر الله العالمين في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومفهوم هذا النص أ ن من فضح مسلما فضحه الله رب العالمين دنيا و آ خ ر ة و أ ن من هتك ستر مسلم هتك الله رب العالمين ستره دنيا و آ خ ر ة اللهم صل أ ج ل ص ل ا ة وسلم أ ع ظ م سلام على عبدك ونبيك وصفيك وكليمك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ي أ م ر ن ا ببناء ا ل ق ا ع د ة التي ينبغي أ ن يرتكز عليها أ س ا س بنيان ا ل إ س ل ا م في المجتمع المسلم الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يعلمنا أ ن ه لا يمكن أ ن نجابه اعداء أ ا ل إ س ل ا م و أ ع د ا ء المسلمين وبنياننا وحصوننا متصدع م ت ص د ع ة من الداخل لا يمكن بحال من ا ل أ ح و ا ل أ ن تكون ا ل ق ا ع د ة ا ل د ا خ ل ي ة م ت ه ر ئ ة ثم تحتمل ا ل ج ب ه ة ا ل خ ا ر ج ي ة م ج ا ب ه ة ولا مجالده ولا صداما ولا كفاحا ولا نزالا ولا م ع ا ر ك ة ولا م ه ا ر ش ة و إ ن م ا ي أ م ر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و بتوحيد الصف و ي أ م ر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و بتماسك البنيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و لما حرم علينا ما حرم من أ م و ر المحرمات وجعل الكبائر بارزات واضحات جعل منها هذا التدابر والتناحر الذي يكون بين العبد المسلم و أ خ ي ه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و من هجر أ خ ا ه سنه فهو كسفك دمه. دمه يعني الذي يخاصم أ خ ا ه س ن ة هو في الذنب والوزر عند الله رب العالمين كالذي يقتله سواء بسواء حذو النعل بالنعل كل ذلك في ميزان سيئاته عند الله رب العالمين من هجر أ خ ا ه س ن ة فهو ك س ف ت دمه الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول لا يحل لمسلم أ ن يهجر أ خ ا ه فوق ثلاث ف إ ن هجر أ خ ا ه فوق ثلاث فمات دخل النار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يرشدنا إ ل ى أ ن ا ل ه ج ر ة فوق ثلاث تدخل صاحبها النار فمن هجر أ خ ا ه فوق ثلاث دخل النار ويوضح لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و أ ن هذه ا ل ه ج ر ة التي تكون بين المسلمين و أ ن النزاع والخلاف و ا ل خ ص ا ب لا يكون إ ل ا بذنب يحدثه أ ح د ه م ا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ما تواد اثمان في الله أ و قال في ا ل إ س ل ا م فيفرق بينهما إ ل ا ذنب أ ح د ث ه أ ح د ه م ا يعني أ ن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يخبرنا أ ن العبد إ ذ ا أ ح ب أ خ ا ه في الله و إ ذ ا ود أ خ ا ه في الله و إ ذ ا أ ح ب أ خ ا ه في ا ل إ س ل ا م ثم حدثت الجفوه بعد بينه وبين أ خ ي ه فما هذا إ ل ا ل ذنب أ ح د ث ه أ ح د ه م ا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فلا يلومن مروع إ ل ا نفسه والنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يخبرنا أ ن ه ما دخل اثنان في ا ل إ س ل ا م فهجر أ ح د ه م ا اخاه الا خرج من ا ل إ س ل ا م الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يشدد هاهنا جدا من هذا الخصام الذي يكون بين المسلمين فيخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن ه ما دخل اثنان من الكفر في ا ل إ س ل ا م فهجر أ ح د ه م ا أ خ ا ه إ ل ا خرج من ا ل إ س ل ا م إ ل ى الكفر الذي خرج منه وخرج من ا ل إ س ل ا م الذي دخل فيه ولا يعيده إ ل ى ا ل إ س ل ا م الذي خرج منه إ ل ا أ ن يخرج من ا ل ه ج ر ة كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يحرم هذا الخصام بين المسلمين ويحرم ا ل ه ج ر ة بين المسلمين و ي أ م ر ب ا ت و ا ص ل وبالتواد وبالتحاد بين المسلمين ثم يضيق د ا ئ ر ة في امر ا ل ه ج ر ة تضييقا من بعد تضييق فيبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن من أ ع ظ م الهجر هذا الهجر الذي يكون بين د و ا ل أ ر ح ا م فيبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن الله جل وعلا قد بين فيما أ و ح ى إ ل ى نبيه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ ن الذين يقطعون أ ر ح ا م ه م ويهجرون إ خ و ا ن ه م و أ ن هؤلاء الذين يستبيحون ما حرم الله رب العالمين فيقطعون ما أ م ر الله به أ ن يوصل هؤلاء لعنهم الله رب العالمين و أ ص م ه م و أ ع م ى ابصارهم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم إ ن الله جل وعلا لما ف ر غ من الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش فقالت هذا مقام العائد ذ ك من القطيعه فقال لها ربنا جل وعلا أ م ا ترضينا أ ن أ ص ل من وصلك و أ ن أ ق ط ع من قطعك قالت بلى رضيت يا ربي قال فذلك لك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ق ر أ و ا ان شئتم فهل عسيتم إ ن توليتم أ ن تفسدوا في ا ل أ ر ض وتقطعوا أ ر ح ا م ك م اولئك َِ الذين ََّ لعنهم ََُُ الله ُ ف َ أ َ ص َ م َّ ه ُ م ْ و َ أ َ ع ْ م َ ى أ َ ب ْ ص َ ا ر َ ه ُ م ْ فبين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ان الله يصل من واصل الرحم ويقطع من قطع الرحم يقول ربنا جل وعلا انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وفي ر و ا ي ة ومن قطعها قطعته ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم لا يدخل ا ل ج ن ة قاطع يعني كما قال سفيان الثوري ر ح م ة الله عليه يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع يعني رحم فقاطع الرحم لا يدخل ا ل ج ن ة ولا يريدها ولا يجد ريحها و إ ن ريحها لا يوجد من م س ي ر ة كذا وكذا كما أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله ن ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم ع ل آله ى و تعلموا من أ ن س ى بكم ماتصلون به أ ر ح ا م ك م ف إ ن ص ل ة الرحم م ح ب ة في ا ل أ ه ل مثراه في المال منساه في العمر يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم تعلموا انسابكم وابحثوا عن ش ج ر ة عائلتكم وابحثوا حافرين عن تلك ا ل أ ص و ل التي قد انحدرتم منها تعلموا من أ ن س ا ب ك م ما تصلون به أ ر ح ا م ك م ل أ ن ك م إ ن لم تتعلموا أ ن س ا ب ك م فعسى أ ن تقطعوا ا ل أ ر ح ا م و أ ن ت م لا تعلمون تعلموا من أ ن س ى بكم ماتصلون به أ ر ح ا م ك م ف إ ن ص ل ة الرحم م ح ب ة في ا ل أ ه ل مثرات في المال منساه في العمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم من أ ح ب أ ن ينسا له في أ ث ر ه ويبارك له في رزقه فليصل رحمه ومفهوم هذا المنطوق أ ن من أ ح ب أ ن يقصر له في عمره ومن أ ح ب أ ن لا يبارك له في رزقه فليقطع رحمه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و من أ ح ب أ ن ينسا له في أ ث ر ه و أ ن يبارك له في رزقه و أ ن ي ؤ س ع عليه فيه فليصل رحمه وهنا ا ه أ م ر قد يشكل على ا ل إ ن س ا ن عندما ينظر في الحديث ل ل و ه ل ة ا ل أ و ل ى و ا ل ن ظ ر ة ا ل أ و ل ى حمقاء كما يقولون وذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن يعلم يقينا أ ن العمر لا يزيد ولا ينقص و أ ن الله رب العالمين قد حدد ا ل آ ج ا ل أ ج ل ا ولكن ا ل ن ظ ر ة ا ل م ت أ ن ي ة ا ل ف ا ح ص ة في كتاب الله رب العالمين تدل على أ ن لكل إ ن س ا ن عمرين عمر أ ب ع د و أ ج ل أ ق ر ب ف إ ذ ا وصل الرحم صار إ ل ى ا ل أ ج ل ا ل أ ب ع د و إ ذ ا قطع الرحم صار إ ل ى ا ل أ ج ل ا ل أ د ن ى يقول ربنا جل وعلا هو الذي قضى أ ج ل ا و أ ج ل مسما عنده فذكر ا ل أ ج ل منكرا مرتين و ا ل ن ك ر ة إ ذ ا ما كررت تغايرت و أ م ا ا ل م ع ر ف ة ف إ ن ه ا لو كررت أ ل ف م ر ة فهي ث ا ب ت ة لا تتغير ف إ ن مع العسر يسرا إن مع ل ع س ر يقول س ر ي لن يغلب عسر يسرين ل أ ن العسر معرفا بالالف واللام تكرر فثبت و ل أ ن اليسر منكرا تكرر فتغاير فصار يسرين لا يسرا واحدا ف إ ن مع العسر يسرا العسر ثابت واليسر متغير فالعسر ا ل أ و ل سوى الثاني فهما يسران و أ م ا العسر فثابت لا يتغير يقول لن يغلبا عسر ل أ ن ه واحد يسرين ي ل أ ن ه تكرر منكرا فتغاير يقول ربنا جل وعلا هو الذي خ ض ى أ ج ل ا و أ ج ل مسمى عنده فأجل مسمى عنده و أ ج ل مقضي أ ج ل أ ب ع د إ ذ ا ما وصل الرحم و أ ج ل أ د ن ى إ ذ ا ما قطعها كان يصير إ ل ى التسعين مثلا إ ذ ا كان واصلا للرحم و أ ن يقف على حدود الخمسين مثلا إ ذ ا كان قاطعا للرحم وكل مقضي به من عند الله رب العالمين والله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فالله رب العالمين هو علام الغيوب والله رب العالمين فعال لما يريد يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و من أ ح ب وفي ر و ا ي ة من سره أ ن ينسا له في عمره يعني أ ن يطال له في عمره و أ ن يبارك له في رزقه فليصل رحمه بل إن النبي صلى الله إن في حديث عجيب حقا هو حديث عجيب ل أ ن ن ا لو ت أ م ل ن ا فيه لعلمنا من أ ي ن تؤكل الكتف كما يقول النفعيون الماديون فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يخبرنا أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يكثر ماله ولا ينمى عنده الثراء ب أ ن يعتدي على حقوق إ خ و ت ه و أ خ و ا ت ه ولا ان ي أ ك ل أ م و ا ل ا ل أ ي ت ا م من ذوي ارحامه و إ ن م ا ينمى المال عنده ويكثر الرزق لديه ب أ ن يكون وصولا ل ل أ ر ح ا م كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ع ل آله ى و ي ق وان ل ل ب ي صلى اعظم ل ل ه ل وعلى آله وسلم ي ه وإن ع أ البر أ ج ر ا و أ ع ج ل ه في الدنيا ص ل ة الرحم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في حديث حسن لغيره و إ ن أ ه ل البيت يكونون فجره وفي ر و ا ي ة فيها تصحيح و إ ن أهل ا ل ب ي ت يكونون فقراء كما في ر و ا ي ة الطبراني وكما قال ا ل أ ي ث م ي في المجمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم و َ إ ِ ن َّ أ َ ه ْ ل َ البيت َِْْ يكونون ََُُ ف َ ج َ ر َ ة ً فينمى َََْ مالهم َُُْ ويعظم ََُُْ ت َ ر َ ا ؤ ُ ه ُ م ْ ما َ تواصلوا َََُ ب َ ر ْ ح َ ا م ِ ه ِ م ْ الله اكبر يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ان اهل البيت الفجره الذين ي ف ت ر و ن ولا يتقون والذين يعصون ولا يطيعون لو وصلوا ا ل أ ر ح ا م لكان وصل ا ل أ ر ح ا م سبيل الغنى كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم كما في الحديث ا ل آ خ ر وهو حسن لغيره أ ي ض ا يقول صلى انه ل ل عليه وعلى آله وسلم ه إ لا يفتقر أ ه ل بيت يتواصلون لا يفتقر أ ه ل بيت يتواصلون يعني ب أ ر ح ا م ه م ف ص ل ة الرحم لو أ ن ا ل أ م ر كان نفعيا ماديا محضا هو سبيل الغنى كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و وقطع ا ل أ ر ح ا م م م ح ق ة للكسب م م ح ا ة للرزق فما هو مفهوم حديث رسول الله صلى الرسول ل عليه وعلى آله وسلم ل ه ا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و أ ت ى من ا ل د ا ئ ر ة ا ل أ ب ع د صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و فحرم الخصام بين المسلمين ع ا م ة ثم ضيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ا ل د ا ئ ر ة شيئا ف أ م ر ب ص ل ة الرحم وحرم قطعها ل أ ن الله رب العالمين أ م ر باتقاء ا ل أ ر ح ا م واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م يعني واتقوا ا ل أ ر ح ا م أ ن تقطعوها فالله رب العالمين أ م ر ب ص ل ة ا ل أ ر ح ا م وبين ّ أ ن من قطع الرحم لعنه الله رب العالمين واللعن هو ق ر ض من ا ل ر ح م ة ن س أ ل الله أ ن يرحمنا دنيا و آ خ ر ة ثم إ ن النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ضيق ا ل د ا ئ ر ة بعد ذلك تضييقا شديدا ف أ م ر ببر الوالدين وحرم أ ق و ق ه م ا وها هو رجل من التابعين هو العوام بن حوشب رضوان الله عليه ورحمته يروي أ م ر ا عجبا ل أ ن ه صحيح عنه رضوان الله عليه ورحمته فنحن نلقاه بالقبول من هذا ا ل ث ق ة الثبت العالم ر ح م ة الله عليه أ خ ر ج ه ا ل أ ص ب ه ا ن ي و أ خ ر ج ه ذاكرا اياه المنذري في الترهيب واما أ م ا ل إ م الشيخ ر ح م ة الله عليه فقد صححه في صحيح الترغيب والترهيب وقال صح موقوفا فهو صحيح موقوف على العوام بن حوشب ر ح م ة الله عليه ماذا قال العوام قال نزلت يوما حيا من أ ح ي ا ء العرب و ب ا ز ا ء الحي م ق ب ر ة فلما دخلت العصر و أ ذ ن لها وصلى الناس انشق قبر عن رجل له ر أ س حمار وجسد إ ن س ا ن فخرج من القبر فنهق ثلاث نهقات ثم انضم القبر عليه فقالت ا م ر أ ة من الحي ترى هذه العجوز التي تجلس هناك فقلت نعم قالت هذه ام هذا هذه ا ل م ر أ ة العجوز التي تجلس هناك تغزل شعرا او صوفا هي ام هذا الخارج من القبر الذي خرج له ر أ س حمار وجسد إ ن س ا ن فنهق ثلاث ن ح ق ا ت ثم انضم عليه القبر قال فقلت وما ق ص ة هذا فقالت كان هذا الرجل يشرب الخمر ف إ ذ ا جاء إ ل ى أ م ه قالت له أ م ا تتقي الله أ ل م يعني أ و ا ن البعد عما حرم الله بعد فيقول لها إ ن ك تنهقين كما ينهق الحمار ثم مات بعد العصر فدفن فكلما أ ت ى أ و ا ن مماته من اليوم يعني كلما دخل العصر انشق عنه القبر فخرج فنهق ثلاث نهقات ثم انضم عليه القبر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ي أ م ر الناس ب أ ن يكونوا أ ذ ل ا ء لابائهم و أ م ه ا ت ه م فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يقول رضا الرب في رضا الوالد و ص خ ط الرب في ص خ ط الوالد ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و و أ ط ع أ ب و ي ك وانهما أ م ر ا ك أ ن تخرج من دنياك لهما فاخرج لهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يقول إ ن الولد ليس له مال مع أ ب ي ه بل ليست له دنيا في حال حياه ة أ ب ي يقول ابيه ل ن صلى ل ل ا عليه وعلى آله وسلم ومالك لأبيك ومالك لأبيك ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يبين لنا هذه الدوائر دوائر المحرمات دائره من بعد د ا ئ ر ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و يقول اتق المحارم تكن أ ع ب د الناس و أ ن ت حفظك الله لا يمكن أ ن تتقي المحارم و أ ن ت لا تعرفها ن س أ ل الله رب العالمين أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يزيدنا علما إ ن ه على كل شيء قدير أ ق و ل قولي هذا واشهد أ س ت غ ف ر ل ل العظيم لي ولكن الحمد لله ه و أ أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ص ل ا ة ً وسلاما ً دائمين متلازمين إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فالرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم اتاه الله رب العالمين ا ل ح ك م ة وفصل الخطاب واتاه الله رب العالمين جوامع الكلم فالنبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يجعل لنا الحقائق واضحات والرسول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ي أ خ ذ ب أ ي د ي ن ا من أ ج ل أ ن نستقيم على الصراط فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إ ذ ا قطعت رحمه وصلها و ص ل الرحم ليس الذي يصل من وصله ويقطع من قطعه وليس الذي يعطي من أ ع ط ا ه ويحرم من حرمه و ص ل الرحم هو الذي يعطي من حرمه ويصل من قطعه ويحلم على من يجهل عليه هو الذي يقبل على من يدبر عنه هو الذي يدل على من يترفع عليه من أ ر ح ا م ه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و و إ ذ ا كان الله جل وعلا قد قال في كتابه العزيز يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه ا د ل ة على المؤمنين أ ع ز ه على ا ل ك ا ف ر ي ن يجاهدون في سبيل الله ولا ي ق ا ف و ن ل و م ت لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إ ذ ا كان الله رب العالمين قد وصف من يحبهم ويحبونه بانهم ا د ل ة على المؤمنين ا ع ز ة على الكافرين يقول خدي مداس لك حتى ترضى كما قال أ ب و ذر رضوان الله عليه لبلال لما عيره بسواد لون أ م ه فقال ي ب ن السوداء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ي ر ت ه ب أ م ك انك م ر ؤ فيك جاهليه فوضع خده على ا ل أ ر ض و أ ق س م لا يرفع ر أ س ه من على ا ل ط ر ا ب حتى يضع د ل ا ل نعله ويطا بهذا النعل خده و إ ل ا فلن يرفع ر أ س ه من ا ل أ ر ض حتى يفعل رضوان الله عليهما اذا كان ذلك كذلك في عموم المسلمين فكيف هو في أ و ل ي ا ل أ ر ح ا م ولهم من الحق ما هو أ ع ظ م وما هو أ ج ل النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يقول لنا في ش أ ن الخصام بين المسلمين يقول إ ن ا ل أ ع م ا ل تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله رب العالمين لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إ ل ا لرجلين كانت بينهما شحناء فيقول أ ج ل و ا د ي ن حتى يصطلحا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و تعرض ا ل أ ع م ا ل يعني على رب ا ل ع ز ة سبحانه كل يوم اثنين وخميس و ف ي ر و ا أبواب ا ي ة تفتح ل ج ن ة كل اثنين الله ث ن ن ي وخميس فيغفر ا جل وعلا لكل ل عبد اجلوا يشرك شيئا ر بالله إلا ل ي بينهما ي ن شحناء ف ق ل ل ل هذين جل أجلوا وعلا ه حتى يصطلحا ف ا ل أ ع م ا ل لا ترفع ولا تعرض على الله جل وعلا وهي تعرض في ع م و م ا ل أ س ب و ع كل اثنين وخميس لا تعرض لمن كان بينه وبين أ خ ي ه شحناء لا يغفر له ولا ينظر في ص ح ي ف ة اعماله ولا تفتح له أ ب و ا ب ا ل ج ن ة النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم يضع لنا ا ل أ م و ر في ن ص ا ب ه ا يجيء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم فيقول يا رسول الله إ ن لي قرابه أ ص ل ه م ويقطعونني و أ ع ط ي ه م ويحرمونني و أ ح ل م عليهم ويجهلون علي وهو أ م ر مفظع حقا وهو أ م ر مثير للدفائن صدقا هذا أ م ر عجيب بحق يقول الرجل يا رسول الله إ ن لي ق ر ا ب ة أ ع ط ي ه م ويحرمونني و أ ح ل م عليهم ويجهلون علي أ ص ل ه م ويقطعونني يعني اعاملهم ب ا ل إ ح س ا ن فيقابلون إ ح س ا ن ي بالمساءه كما قال الشاعر القديم و ذ ي رحم قلمت أ ظ ه ا ر حقده بحلمي عليه وليس له حلم يحاول رغمي لا يحاول غيره وكالموت عندي أ ن يحل به الرغم ويشتم عرضي في المغيب جاهدا وليس له عندي هوان ولا شتم إ ذ ا سمته وصل القرابه سامني قطيعتها تلك السفاهه والاثم فمازلت فيليني له وتوددي إ ل ي ه كما تحنو على الولد ا ل أ م ل أ س ت ل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الحلم يقول الرجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و إ ن لي ق ر ا ب ة أ ص ل ه م ويقطعونني و أ ع ط ي ه م ويحرمونني و أ ح ل م عليهم ويجهلون عليه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ل أ ن ا ل أ م ر مستبعد في ظاهره وصورته لئن كنت كما تقول ل ك أ ن ما تسبهم الملا وهو التراب الحار لئن كنت كما تقول فلكانما تسكهم الملا ولا يزال معك عليهم من الله ظهير يعني نصير ما دمت على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و عباد الله يامر بتماسك الصفوف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم التدابر ويحرم التقاطع ويحرم ا ل ت ش ا د ر النبي صلى الله عليه وسلم ع ل آله ى و يامرنا أ م ر ن بصلة ل ا ا أ ر ح و ي أ م ا ل ن ب ي ص ل ى الارحام ل عليه وعلى آله وسلم بصلة ه ل م ل الأقرب النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين النبي صلى الله عليه وعلى آله, آله ل أ فيأمر م ببر الوالدين وينهى و س عن العقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و بين لنا عظم حق ا ل أ م على العبد عندما جاء الرجل فقال يا رسول الله أ ي الناس بحسن الصحابه قال أ م ك قال ثم من قال امك قال ثم من قال أ ب و ك وعبد الله بن عمر رضوان الله ل ع يطوف ه م ا ي حول ا ل ك ع ب ة شرفها الله رب العالمين أ ز ل ا وزادها الله رب العالمين تشريفا حالا ومستقبلا يطوف حول البيت ف إ ذ ا برجل من أ ه ل اليمن قد حمل أ م ه على عاتقه وجمع رجليها من أ م ا م بطنه بيديه وهي تعلقت برقبته ويطوف بها حول ا ل ك ع ب ة س ب ع ة أ ش و ا ط ولعله سيفعل ذلك في السعي بين الصفا والمروه ت فلما راى ابن عمر فقال يا ابن عمر لقد ح ج د ت بها من اليمن و أ ف ع ل معها ما ترى فهل ترى أ ن ي قد وفيتها حقها قال ولا ب ز ف ر ة و ا ح د ة قال لا ولا ب ط ل ق ة و ا ح د ة من انقباضات الرحم في حال ا ل و ل ا د ة قال ولا ب ز ف ر ة و ا ح د ة و لو ا بطلقة ا حملتها د ة لو ح على عاتقك ف ط ب ت بها حول ا ل ك ع ب ة س ب ع ة أ ش و ا ط ولو جئت بها على عاتقك من اليمن ماشيا و أ ن ت تحملها إ ل ى بيت الله الحرام ثم سعيت بها بعد بين الصفا و ا ل م ر و ة وبررتها ما بررتها ما عدل ذلك ف ل ق ة و ا ح د ة كما قال ابن عمر رضوان الله عليهما عباد الله كم من أ م و ر م ح ر م ة نتورط فيها تورفا ونقتحمها اقتحاما ثم نرفع ا ل أ ي د ي إ ل ى السماء طالبين النصر من الله و أ ي د ي ن ا م ل و ث ة بمعاصي الله جل وعلا فانى يستجاب لذلك عباد الله إ ن النصر لا ي أ ت ي إ ل ا مع ا ل ت و ب ة النصوح التي لا تشوبها ش ا ئ ب ة إ ل ا ب ا ل ع و د ة إ ل ى الله رب العالمين ل أ ن الله قضى ذلك في كتابه العظيم ق ا ل جل وعلا ولينصرن الله من ينصره فمن نصر الله رب العالمين نصره الله رب العالمين ونصر الله رب العالمين يكون باتباع امره في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ م ا إ ذ ا ما خذلنا دين الله رب العالمين وعاندنا سنه سيد المرسلين وحاسبنا الله رب العالمين وشاققنا رسوله ا ل أ م ي ن ثم طلبنا النصر من الله رب العالمين فهذا هو المستحيل بعينه و ل ي ص ل ط ن الله رب العالمين علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا حتى نعود إ ل ى ديننا فعودوا الى الله عودا حميدا قبل أ ن ي أ خ ذ بنواصيكم وهو بها آ خ ر فيقيمكم قهرا على سواء الصراط مع ما يمسكم من النصب والعناء عودوا عودا حميدا توبوا إ ل ى الله رب العالمين وصلوا أ ر ح ا م ك م وبروا آ ب ا ء ك م وبروا أ م ه ا ت ك م ودعوا الشجار والخصام بينكم وبين إ خ و ا ن ك م حقوقهم وردوا إلى من ظلمتموهم ما م آتوا ت الحقوق وردوا و أصحاب إلى ل ه ظ م إياه توبوا إ ل ى الله رب العالمين واستغفروه وعودوا إ ل ى الله رب العالمين وانيبوا إ ل ي ه عندئذ وعند صدق النيه مع الله جل وعلا ي ص ل ط الله رب العالمين جنده على أ ع د ا ئ ه وعندئذ الموازين وعلا وعلا فسوف بقوم العظيم دنيا تستقيم كتابه يأتي قال في في كما الله الله الله جل جل يحبهم ويحبونه أ د ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ت لائم لا يخافون كلام الناس ولا يخافون أ ف ع ا ل الناس ولا يخافون أ ع ر ا ف الناس ولا يخافون مواضعات الناس ولا يخافون موازين البشر ل أ ن ه لا ق ي م ة لميزان ولا ق ي م ة لعرف ولا ق ي م ة لقول ولا فعل يحاد منهج الله رب العالمين و ل أ ن المسلم لا يبالي ولا يلتفت الا إ ل ى ما أ ث ب ت ه الله رب العالمين في منهاجه المستقيم ولا يخافون ل و م ت لائم ييممون صوب الصراط المستقيم لا يلتفتون و إ ن م ا إ ل ى أ م ا م أ م ا م لا يمنه ولا يسره و إ ن م ا إ ل ى قدام قدام لا ي ع و ل و ن على شيء أ ق د ا م ه م على الصراط ث ا ب ت ة وقلوبهم بالحق م و ص و ل ة و أ ل ت ن ت ه م لله رب العالمين ذاكره و أ ع ض ا ؤ ه م وجوارحهم لله رب العالمين ح ا م د ة وحياتهم لله رب العالمين م ص ر و ف ة و أ م و ا ل ه م في سبيل الله رب العالمين منفقه و ع ر و ا ح ه م م ع ل ق ة بساق العرش ل أ ن ه م يتمنون ا ل ش ه ا د ة مصبحين وممسين ومن تمن ا ل ش ه ا د ة بصدق بلغها ولو مات على فراشه كما قال الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم و و ت ب اله إ ى ا ل ل عباب الله وسلم ا ت غ ف ر وارجعوا و ه إ ى الله ا ا ل ل رب ع ي وأنيبوا إليه عسى الله رب العالمين أن ينصرنا ن أن نصرا رب الله عسى مؤذرا وأن أ يكبت ع د اللهم ن ا بقدرته و و ح ه و و وهو على ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا و ت ق ا ل موازيننا اللهم ت ق ا ل موازيننا واسلل ا س خ ي م ة صدورنا اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا اللهم إ ن ا نعوذ بك من عضال الداء و خ ي ب ة الرجاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء اللهم إ ن ا نعوذ بك من س ا ع ة السوء ومن صاحب السوء في دار المقامه اللهم إ ن ا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من ف ج ا ء ة نقمتك ونعوذ بك من تحول ونعوذ بك من ع بك اللهم ت ت ي جميع ك بك سخطك ونعوذ من ثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم اللهم يا رب العالمين أ غ ن ن ا بالافتقار إ ل ي ك اللهم أ غ ن ن ا بالافتقار إ ل ي ك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك اللهم استرنا بسترك, بسترك, بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم خذ ب أ ي د ي ن ا اليك واقبل بقلوبنا عليك اللهم ر ح م ن ا اللهم ارحمنا اللهم ر ح م ن اللهم ا اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا ا ل ل ا ه د ا ل م ي ن مسلمين اللهم اهدنا مسلمين اللهم اهدنا في ز م ر ة ا ل ن ب ي ا ل د ا م ي ن اللهم عليك ب أ ع د ا ئ ك أ ع د ا ء ا ل د ي ن اللهم عليك ب ا مسلمين اللهم اهدنا م س ل م ي اللهم ا ن ا ل م ي ن فيهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم خالف بين قلوبهم اللهم شتت جموعهم ومزق صفوفهم ونكس ر اللهم ي ا ا ت ه حصونهم م وأبح أعطب آ ل اقذف ت ه اللهم رخابهم اللهم رخابهم اللهم م مكن من المسلمين اللهم مكن من المسلمين الرعب في قلوبهم وزلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ه م اللهم عليك ب إ خ و ا ن ا ل ق ر د ة والخنازير اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم نج من مكرهم المسلمين اللهم نج من مكرهم المسلمين اللهم ا ل ب بين قلوب المسلمين واجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين واعل رايه المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم صن اعراض المسلمين واحفظ اللهم م س احقن دماء المسلمين اللهم رد ع ل ى المسلمين اولي القبلتين وثالث الحرمين ردا جميلا يا رب العالمين اللهم رد على المسلمين المسجد ا ل أ ق ص ى ردا جميلا يا رب العالمين اللهم سلمه من كل ع ا د ي ة وسوء اللهم أ ل ب بين قلوب المسلمين ا ل ل بين قلوب المسلمين وحد صفوف المسلمين اللهم اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين اللهم اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين اللهم الف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين يا رب العالمين ويا أ ر ح م الراحمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام و ب خ د ر ت ك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا لا تردنا خائبين مسنا ا الضر وانت ارحم الراحمين اللهم إ ن ا نسالك أ ل ك ع ا ف ي ة ن س أ ل دوام ا ل ع ا ف ي ة وتمام ا ل ع ا ف ي ة وكمال ا ل ع ا ف ي ة نسالك دوام الغنى عن الناس اللهم من أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجر ا ل د ا ئ ر ة عليه نسالك و ا ق ي ة كواقيه الوليد, نسأل كواقية كواقية الوليد ا ح ف ظ ن ا م ن بين الف ن ومن خ ن وعن ا بين م ا ن وعن ا ا ش م ئ ل ن ا و م ن فوقنا ونعوذ ب ع ظ م ت ك ن ن غ ت ا ل من ن ت ت ح اللهم ا الف بين قلوبنا ازل الشقاق والنفاق من بيننا ازل الشجار والخصام من بيننا اللهم ارزقنا ص ل ة ارحامنا ارزقنا بر ا ل والدينا ا ح ي ا ن و ا م و ا ل اللهم اجعلنا ب ر ر ة بابوينا اجعلنا ب ر ر ة ب آ ب ا ئ ن ا ب ر ر ة ب أ م ه ا ت ن ا راعين لما استحفظنا عليه يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بالقران العظيم, انفعنا بالقرآن العظيم اجعله قائدا لنا إ ل ى ا ل ج ن ة ولا تجعله سائقا لنا إ ل ى النار ر ز ق ن ا في ا م ا ل ل ي ل افتحنا ل في ق ي ا م ا ل ل ي ل فتحنا في امالين فتحنا في امالين فتحنا لك ذكري ا ن لك شكري ن لك مهري ن لك مخبتين لك م ن ي ب ي ن عليك م خ ب ل ي ن ع ن س ولك م د ب ر ي ن اللهم عليك ن ل و ب ا ل مسلمين ع ل ي ب ي ن وقلوب م ي الذي ن نصرك ع ع د ت ا د ك ا ل م ؤ م ن ي ن نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين يا اكرم الاكرمين اكرمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا